أوجت بنو اد خدت تعالوا بحث هيك صورة الاعراف ده وقت البيجت قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين هر دوكا أي ربنا ما, ما ظلم النفس تختر وإن لم تغفر لنا وترحمنا حكرت تقول نهت من اغفريني ترحمني بما بي لنكونن من الخاسرين ام ليش مروبت بتنادى علي قلت هوبه دون اسف قبيلك وقت خلت يا خويه لي وباشي مامبو هو التواب الرحيم عندك يا توابا يا توابه هر كذاك توبابك اجدل بخدي بزمرد قول تعال قبيلك يا برحمه جلك العبد خدجورك